من مال أو زوجة أو ولد أو تجارة أو منصب أو غير ذلك ويعجل التوبة لأنه ما يدري متى يموت فهو بالتالي يحث السير ويجد ويجتهد وينشط في العبادة ينشط لأنه يؤدي العبادة في قوة ونشط لعلمه إيش أن الموت سوف يأتي ومن نسي الموت عقب بثلاثة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 ويذهب الفرح بالدنيا ويهون المصائب ويهون على المصائب أذكر الموت ولا أرهبه إن قلبي لغليظ كالحجر أطلب الدنيا كأني خالد ووراء الموت يقف بالأثر وكفاب الموت فعلا واعظا لمن الموت عليه قد قدر والمنايا حوله ترصده ليس ينجي المرأة منهن المفر ليس ينجي المرأة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 الكبرى ما بعدها شيء أكبر شيء طامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان وإيش ما سعى أول ما يبتدر للإنسان عندما تحل الطامة والقيامة يتذكر ما سعى ماذا عمل من خير وشر شر كان خير حمد الله وندم الأزداد وإن كان سي ندم ألا تاب إلى الله عز وجل تذكر الإنسان ما سعى يوم يتذكر الإنسان ما سعى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 وصاحبته وبنيه لماذا لماذا هذا الفرار لماذا هذا البعد لماذا هذا الافتراق وين الاجتماع وين الانتمام وين الأب وين الأم وين الزوجة أين الأخ أين الأخت يوم يفر المرء من أخيه شوف ابتدأ ربنا عز وجل من الأعلى اللahnwidth أين الأدنى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه أمه وأبيه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 هم عشيرتك هم نسبك هم هم اباؤك وأم و وامك و امك واخوانك مع ذلك لماذا لكل امرئ منهم يوم عيد شاعر يغلي كل واحد مشغول كل واحد بنشفي نفسه مو انشغل ولهذا عباد الله في موضع لاخلد يقرب اذا وقعت الواقع ليس لوقعتها كاذبه ليس لي وقعتها كاذبة خافضة رابعة ترفع ناس وتخفض ناس تخفض ناس وخافضة رافعة رجت الأرض رجى وبست الجبال وبسة وكانت هباء منبثة وكنت مزواجا ثلاثة ثم ذكر أصحاب اليمين والمقربين نسر الله الكريم من فضله وفي موضع آخر ربنا عز وجل يبين هذا اليوم أنه يعني الناس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 والله ربنا يقول القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس يوم كالفراش المبذوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش وربنا يقول في موضعنا آخر يوم يصدر الناس أشتاة لماذا يصدر الناس يبعثون أشتاة لماذا ليوروا أعمالهم ليشاهدوا أعمالهم يشاهدوا ما كانوا يعملونه في قيد الحياة الدنيا مزرعة مزرعة للآخرة ليرأوا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى إنما هي أعمالك محصيها لكم ثم أوفيكم إياها ومن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فليلومن إلا نفسه أهوال القيامة عظيمة, عظيمة جدا عظيمة ولهذا عباد الله القرآن ملي خصوصا آيات المفصل خصوصا آيات المفصل مليء ببيان هذا اليوم وأوصافه واسماته ولهذا يعني ربنا عز وجل يبين عظم هذا اليوم العظيم يوم ينظر, يوم ينظر اللسان ما قدمت يداه وفي آية أخرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي لي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 قال فيكن الناس على قدر أعمالهم في العرق منهم من يكون إلى ومنهم إلى كعبته ومنهم من يكون إلى ركبته ومنهم من يكون إلى حقويه ومنهم من يجمه العرق والرجام وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى في صلوات الله وسلامه عليه ولهذا أحبتي في الله يقول في هذا الموقف العظيم النواطسيلال <تصفيق> يقول <تصفيق> رحمه الله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 وَيَوْمَ صَادِمُ الظَّالِمُونَ الْكَافِرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ مَا تُحِيطُ النَّارُ مِنْ شَرَارِ وَالشَّمْسُ قَدْ أُذِنَتْ وَالنَّاسُ فِي عَراقٍ وَفِي زَحْمٍ وَفِي كَرْبٍ وَفِي حَصَارٍ وَالشَّمْسُ قَدْ أُذِنَتْ وَالنَّاسُ فِي عَراقٍ وَفِي زَحْمٍ وَفِي, كرب وفي والأرض قندلت بيضاء ليس لها مخفى ولا ملجاه يبدو لمستاترين فليتصور كل من هذا الموقف العصيب إن الإنسان لو زاد الحر عليه شيء بسيط شيء لعمل جاهداً أن يذهب هذا الحر يذهب هذا الحر فكيف لا يعمل أن نفسه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 أترك اليوم تضع الدخان في جيبك لكن غدا يبعد عنك بغير اختيارك أنت ما مادم تتقدر اليوم ما تدخل المسجد ولا تصلي في المسجد عقل لوالديك قاطعا ليرحمك قبل أن يأتيك هادم اللذات تب إلى الله عز وجل أقبل على الله عز وجل ولهذا أيها الأحبة يجب علينا